كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ليش لابرسي صد السي والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيداني ويا زيدونا ويا رجل لمعين أما أود شنيت لابدين شنيك وثمان منادى قنش حالي هي ين مضافه مضاف مضافه الي هي شبيه بالمضاف ين نشيري هي غير مقصوديه وثمن منصوب لفظنا لذا اود شريط المنبوبه سكت كمنادى مبنيبت مبنيبت لسالشي لسال شتيك ينصب والمفرد المعرفه يبنى على ما يرفع به يا زيد مبني على الضم. يا زيداني مبني على الألف. شنكا كاتي خوي بتشير رفع كده باء ألف. كابول يا ما المفرد شيا والمفرد. مفرد لبابي منادى ولبيت عن بالبابي لا ينافي للجنس. مفرد أو أبو كا دو كلمة نبيت. زيدان مفرد يا مثنى يا لرا باز باسا وني مفرد و يا مثنى بيت با مثناشه بالا مفرد مفرد لم باب اصطلاحي خاصه ما بس بي او يگوشيا دوشني لبابي مناداي و لبابي لاينه فيل الجنس مفرد بمعنى او اديت يگوشبت اگر منادا يگوشغو يگوش ابو مضاف ومضاف اليه نبو يان شبيه بالمضاف نبو يان نشي دي شي غير مقصوده أو كات مبني كات خوي بشي رفع فعبو بو مبني أبي زيدو بات رفع قبل إن جاء زيد بظم رفعبو أماهت فاعل مرفوع على مترفعي ضم لباب منادى يقال مبني على الضم مبني على الضم في محل نصب منادى أقبل ماهت جاء زيداني أماهت جاء فعل زيداني فاعل مرفوع على مترفعي الألف يا سليرة مبني على السالف. ألين يا زيداني زيداني كيا ألين مبني على الألف في محل نصب مناداة. بويا بو حسابي أكيد؟ مفرد حسابي أكين. مفرد بو معناء أونيك لبرامبر مثنى. مفرد يعني يجوا شيء. بيجوا حسابي أكين. يا زيدونة ألين زيدونة مبني على الواو في محل نصب مناداة. زيد زيد زيدان زيدون إسمانش مفرد مفرد والمفرد المعرفة مفرد المعرفة إسم رجل مفردة معرفة نيد والمفرد العالم والمفرد العالم لبره رجلش مفردة بلاهم فرق لنيوان زيد لجل رجل شيا زيد علما رجل شيا نشريش مقصودة بيوتي ويا رجل لمعين يعني ما بسد بالشخص ب بكتير يا رجل نج رجل يعني ما بست يا اسم جنس بيت يعني جنسي إيبيو نه بكتير قال يا رجل خود لا ما بست الشيا أيش أزانيته وتمنوكو أكو خاطي بقى أجر لخطبواتي يا ظالمو زانية توب أوتا توش زانية بق أوتا هاد شنو يا ظالمو بنشره أو كاتا نش يعني نشره شو مقصده بناء عند سؤوي معينة في الذهن وبناء عند سؤوي مخاطبش زانية توبة أوتا حكمي شيء ولا قدرة حكم معرفة ولا قدرة حكم علامة ولا قدرة كما بنية السر شيء مبنية للسر الضم في محل نص منادة. كابو اسمه بينج حالات. سان اللي بيتكيت له ل ل لدرس يستحق المنادة البناء بأمرين إفراده إفراد شيء ما أن لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف. وتعريفه بقيدي إفراده مضاف شبيه بالمضاف أجهة ذلوه تونك نمضاف مضاف له نشبيه بالمضاف مفرد نين تونك زيادر ليقوشا وقيدي تعريف شبيه أجهة ذلوه نكري شي نكري غير مقصودة أي شي أقريتها علم نكري مقصودة إذا لو باسك هناك تنها علم نشيرين مقصودا هم مفردا هم معرفا يستحق المنادى البناء بأمرين إفراده وتعريفه ونعني بإفراده أن لا يكون مضافا ولا شبيها به ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين كسك سواء كان معرفة قبل النداء يعني عالم بيت كزيت وعمر او معرفة بعد النداء بسبب الاقبال عليه يا الرجل خويلة اصلا جيه نكريه اسمي جنس نكريه ايش غير مقصوده بلان دوي اقبال داوك مقصود ليتو كرجل وانسان تريد بهما معينا ومن شخص قال يا انسان يا رجل ازاني كد ما بس اخويش ازاني فاذا وجد في, في الاسم هذان الأمران <تصفيق> يعني التعريف والافراد استحق ان يبنى على ما يرفع به لو كان معربا اگر معربت اگر معرب اسمك خوي لسر شيء رفع كلامي لسر او بناء. بل ام اگر خوي مبني به هذا اسمك ابو نو ياسيبويه ياسيبويه مبني مبني مبني لسر شي مبني لسر اوه مبني لسر كسر يا في محل نصب مناده فلم أقل معرب لسر شي مرفوعة علامات اعرابك علامات, علامات الرفع لسر مبنية في محل نصب منادى. فإذا وجد في الاسم هذان الأمران أي الافراد والتعريف استحق أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا تقول يا زيد بالضم ويا زيدان بالألف ويا زيدون بالواوي قال الله تعالى يا نوح يا نوح تماشى لبروا علم يا نوحني لبروا مفرد مضاف مضاف اليهنيا يا نوح قد جادلتنا يا جبال أوبي معه أوبي معه يعني رجعي يا جبال رجعي التسبيح معه مع سليمان أي شاخة كان تسبيحات كان لقل كي لقل سليمان أوبي معه يا جبال جبالو أبني مناداء مبني لسارة شيء مبنية لسارة الضم في محل نصب مناداء أما في أن الشيء وأفضل واضحة فصل وتقول يا غلام يا غلام يا غلامي بالثلاثي يعني بسي حرك لطبعك إيه وشانيك كدوها دوان وبلياء فتحا وإسكانا وبالألفي. امشش. يعني أتولى يلا يا غلام يا غلامي. اما حدش كاتي أجر منادم مضاف ولا شيء مضاف ولا يأتي متكلم. بالام تجيب نبي أبو <تصفيق> أم أم أه أنا نبي. شو نقطة أنا أحكم زيادة عنها. حدش كاتي منادم مضاف ولا يأتي متكلم. شش لغتي هذا شش لغية كده دوستا. منادك مضمون بيتين مفتوح يان مكسور ب أو س. وبالياء فتحا يعني يا غلامية يا, يا مفتوح ب. وإسكانا يا غلامي و وبالألف يا غلاما يا غلاما يا ك قلب كيت وألف. أمشش لغية لا مناديك مضاف بولا متكلم دوستا. وقف الماء إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كغلامي جاز فيه ست لغات إحداها يا غلامي بإثبات الياء الساكنة كقوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي عفوا يا عبادي يا عبادي لا خوف عليكم أبيني ياك ساكنة. أمش حاتوا لقرآنا. لا والثانية يا غلامي بكسر بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها. قال الله تعالى يا عبادي بكسر. فاتقون يا عباد فاتقون أبيني ياك حذف كداوة. بيا الثالثه ضم الحرف الذي كان مكسورا لاجل الياء وهي لغه ضعيفة حكوا في كلامهم يا ام لا تفعلي بالضم وقرا قال رب احكم رب يعني ربي قال يا ربي استغيث يا ربي حكم بالحق وقرئ قال رب احكم بضم قال رب احكم بالحق بالضم عمج لغائك الرابعه غلاميا يا غلامية بفتح الياء قال الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم يعني زوج قال يا متكلمنا قرانا هاتوا ساكنا حشا هاتوا مفتوحة او اللغات عربة بورما لكم دينكم وليا وليا وليا دين يعني يا اي متكلم زور بي جار هاتوا س... هاتو لقرآن بس زوري ساكنة عند جارة بينيشية متحركة مفتوحة او بس اللغات بسر اللغات عرب دا بزيو قرآن يعني لغاتها إيش معنى عني يعني لاروي قياسة وساكن بي مفتوح بي يعني متكلمة أصلي شويك ساكن بي يعني لبر كثرة طالما هاتوي متحركش أبيني قل يا عبادي الذين أسرفوا ياك متحركة مفتوح يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم اللذين و شو؟ أما ساكن بيه قل يا عباد الذين وقع دي يا قدنا دبر التقاء ساكنن اولي الخامسه يا غلام يا غلام بقلب الكسره التي كانت قبل الياء المفتوحه فتحه فتقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها قال الله تعالى يا حسرة على ما فضلت في جنب الله يا حسرة ويا حسرتي. هي هي ت. هي التاء. هي هي المتحرك هي قبل هي قلبت. ألفا هذا حسرتا يا حسرتا على ما هو في جنب الله يعني حسرت بخوم هو حسرت هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو لو يحق هو هو يا حسرة على ما فرط على ما فرطت في جنب الله في حق الله يعني سبحانه وتعالى يا اسفى على يوسف يا اسفى على يوسف يوسف يا اسفي يعني يا حزني واسايا شي خفتك يا بو يوسف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 بشتیم شد که ده سینهانه چه عمره؟ چون که هر دقیق لجیانی آرد، بشه لخوی آرد، بشه لخوی لیابی تو. پروژگریت یه تری هیچ ب بشه ل لشی ایج نکت. باید تشبیه کدوم الان دقیق ل لجیان فرشگل خود آره. فرشگل خود آره. با دوباره کتاب جیان هات کتاب حرکی همون لشه دست به ولست براجع ما فات مني بلهفه ولا بليته ولا لو اني اويك الرشوان نبمناغره توب شي اقولهم يا لهفه يعني يا لهفي دعاي بليني يا لهفا يا لهفا مش هيك يا لهفاي اخوي اصلا يا لهفي انجفائك بوته كسرك بوته فتحه يا لهفيو دعاء الياء المتحرك بتأديف يا لهفة لسر لغيش الشام اللي فكش حذف كلا وفدت حك دليل لسر الفك يعني يا حزني ويا أسايا لهف يعني الحزن ويا ولا بليته لا كان ليلة لا تأكدي ليسعة توتونك ليسعة ونفيا أجر لا يشبيها القيناقة ببرش عنا بها اللعبه بلهف و بليته وبلوءني يعني هي بوانا ناغرتو خوزجا اوهم كده اگر وام كده او بو اگر من وام اهو شان ري ادا هيك بوانا ناغرتو شهيده شاهدك او يك كده دو اي كا ف كي بيش ياك اكيد تفتح ياك ايش قلبك با الف عن جاي الف حذف كي بعكسي بينجم الفك ايلي ششم الفك حذف كي بوشي شلون تريد حفيدنا حتوه بوشاي يعني بلهفه بو علي ربي ربي يا لبروي يعني لس لكلام ديارك اما يعني لبر كثري تكرار دعاء يا ربي يا ربي أستريك يا ربي <تصفيق> هاتو ربي بويا أوكسي إخوانته أزاني أمشي منادايا بني داعي محذوف وقولي يا ليتا وبقولي وتقول يا غلام يا غلامي يا غلام بالثلاثي أي بضم الميم وفتحها وكسرها وقد بينت توجيه ذلك وقولي يا ليت وبقولي وتقول يا غلام لام الشاعر كي نعم، يا غلام بحذف بحذف الفتح دليل عليه كقول الشاعر قولي يا ليت وبقول وتقول يا غلام يا غلام يا غلام الثلاثه خبرك بالثلاث يا موسى وقولي يا ليت وبقول وغلام وتقول يا غلام يا غلام يا غلام بالثلاثي يعني يا ليت يا ليت يا ليت يحصل ما تقدم أو قصة كدا بالثلاثي يعني حاصل وقول يا ليت وبقول وتقول يا غلام حاصل أي ثابت مستقر بالثلاثي بضم الميم وفتحها وكسرها وقد بينت توجيه ذلك ويا ابتي ويا ابته ويا امتي ويا امته ويابن ام و يابن بفتح وكسر والالحاق الالف او الياء للاولين قبيح وللا ضعيف وللاخرين ضعيف تتسر مناداك اجر شيء لقل, أبو لقل أم ديت سر مناداهك مضاف بو بولاي مضافك ولان مضاف اليهك يعني مناداهك مضافه بولاي كلمه كلمهك مضافه بولاي مضاف اگر وابيت شونه اگر واش بو ابن ابن عم بو لم لم لم, لم اگر أب لقل أم مضاف ولياء متكلم أبو أم مضاف ولياء متكلم أحكامكاني هلامة بن كباس من كد مع الزيادة ليش الشجل غبولي لا بيت زيادة أما حتى وكوك ويا أبتي ويا أبتة ويا أمتي بلن ويبن أم ويبن عمي بفتح وكسر ويبن ام ويبن ام بفتح وكسر وإلحاق الالف يعني يبن اما يبن عما يبن امي يبن عمي بياء للاولين قبيح، تيث سار أجر اجر مناداك تهبوك ابن بولي كلمه ابن ام انجا ام مزاف بلايا متكلم يابن ام سي ام دو مزافا مزافي اوها منادو مزافا بلاي بو مزافي مزافا كتير بلاي مزافي لايكاتو ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها بونما اغبولي يا غولم اغولمي يا غولم اغولمي نذيله يا غولم اغولمي بكسر يا غولم اغولمي بيا حكى هاجكاتي منادى بُو بولاي موزافيك بولاي موزافيلي هيك يا مُتَكَلِّم سابت بي إلا لابنة لابنة بيت إِلَّا لا عَمٍّ لا ابنى لو اسدين بسك ان شاء الله بالتفصيل اذا كان المناد المضاف الى الياء ابا او امنا جاز فيه اشر اللغات او شكي بس بانك عشر شكيد دروس ابو مع زياده توالتج ليله زياده كان اذا كان المناد المضاف الى الياء الى الياء ابا أو أم من جاز فيه عشر لغات الست المذكورة أو الشرسز معنى كتر ولغات أربع أخر إحداها إبدال الياء تاء مكسورة لجأتي أبلي يا أبي علي يا أبتي يا أبتي يا, أبتي. يا أكب كانت تائك مكسور يبدال الياء تاء مكسورة وبها قرأ السبعة ما عدبنا عامر في يا أبتي مريم يعني قراء سبعة يا أبتي أبدل الياء تاء مكسورة إلا ابن عامر فقال يا أبي بالياء أمله غيك کرید ہوتا اس کے لیے وہ تمیض ہے واہ غلط بو اویمن غلط بو کوئی شلا دوما لغی ابن عامر ہے نت قرا اعفن ابن عامر ہے نت أو غلط تشيء وكمل. أوت على دوام دريك هي كسرة غلط. إبدال الياء تاء مكسورة وبها قرأ السبعة ما عد بن عامر في في أبدي. خوي أصل أو هي كاتي استثناء بكيد. ابن عامر لسه الأصل خم البتيوه. كم تشيها يا؟, يا أبي؟ لكن أوزة أوزة أوزة هירה مقصود نية. لد وما إبدالها تاء مفتوحة. وبها قار ابن عامر يعني يا أبتة ابن عامر يشارحز فقط بلان لجاتي فلا يا أبتي وال... لا يا أبتة كابو يست بالفتح والكسر كاللغة دوما لا لم تشاريك ماوة يا دوائي هم وشيشي ام تشارللغة يا فرقي ام تشارللغة فرقين لقل او ششكي باس تنها او يا كياء بكيتشي تا جاري كان تاء بكسري جاري كان تاء بفتحي كاللغة دوما الثالثه يا ابتا ان جاء زياد كي بو تش بو وبها قرئ شاذا وبها قرئ يعني يا ابتا الرابعه يا ابتي يعني مع التاء ياء بالتاء واليا معنا جمعا وهاتان اللغتان يعني الثالثه والرابعه قبيحتان والاخيره اكبر من التي قبلها وينبغي ان لا تجوز الا في ضروره الشاي ان يبغي ان لا تجوزه يعني في ضروره الشاي يا يبغي ان يبغي ان يبغي للاولين قبيح يعني مع التاء مع التاء ألف داني مع التاء ياء داني قبيح وللاخرين ضعيف يعني يا ابن اما يا ابن امي يا ابن عمي بؤ ضعيف نسال بات عنك اما لا شعرا ممكنه لا شعرا ممكنه اسالني يا هار أمد كلمة فقط أمد كلمة واذا كان المنادى مضافا دبرتي دبر له هنا تخصيص مذكور مخصص يعني نيد ونحوه واذا كان المنادى مضافا الى مضاف الى ياء المتكلم اجب منادى مضاف ولا مضاف ولا مضاف اليه مثل يا غلام غلامي لم يجوز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة يعني يا غلام غلامي يا غلام غلامي نبي يا أكحد فكري إلا إن كان ابن أم أو ابن عم فيجوز فيهما أربع لغات أقمنا ذكا ابن أم وابن عم بيت إن خلاف يا ابن عم يجوك أمي يانا ابنة أم ابنة عم وكو أمي لحاشيك مناقشي كدوى فيجوز فيهما أربع لغات فتح الميم وكسرها وقد قرأت السبعة بهما في قوله تعالى قال ابن أم يعني قال يا ابن أم خلفني ذاكا محذوفا قال ابن أم إن القوم استضعفوني ابن أمة بفتح الميم وكسرها قال يا ابن ام لا تأخذ بليحيتي ولا برأسي يعني بالفتح يا ابن أمي يا ابن أمة والثالثة أمدوا لغة لو تشار لغيك لا ابن أمها وابن عم والثالثة إثبات الياء كقول الشاعر يا ابن أمي بياء ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد يا ابن أمي ابن أم تمن برش فقية خو ابن أم ابن شيشة ابن أبيش يعني أي بلاكم بس الإنسان رحمي لدايكها كوبيتها حنان الرحم دايك كوبيتها نكرد دايكم يعني أي أو كسي كهممًا لرحمي اوى قوربين او هاتوين يبن امي وانسان اقر دايش يقبو هي زيادة. رحمي زيادة لو او كشي جاواز بيت يعني عادة واع يبن امي ويا شقيق نفسي يعني اي لفي روحا اي اوكسيك الشقيق الروحي مني نفسي يعني روحي انت خلفتني لدهر شديد يعني تركتني خلفك لدهر شديد يعني تشون بلاي توروشتي من البجيهيشت بو عمري شنار حتو قرسو جلاندو ايخوت لا رثاعة اشتو ايوتوها شاهدك يبنى أمي بياء بإثبات اليا أتوى والرابعة قلب الياء ألفا، فقوله يبنة عمّا لا تلومي وهجّي يبنة عمّا قي يبنة عمّي يا متكلمة بو يبنة عمّا لا تلومي وهجّي دير الخزان يخوي بو أمزاش يبو الله يتربسه كملوا مبكّر ها؟ يا ابنة عما لا لا تلومي. واحد جعيد خوي دي كم اذن يا ابنت عما وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال يعني يا ابنتان الف يا فصل فاصل يا فصل وصلى الله عليه